المكتبة بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الرابع والثمانون وفيه تفسير سورة المرسلات من الآية الأولى إلى الآية الثامنة والعشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه سورة المرسلات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقرأ بها في صلاة المغرب وهي سورة عظيمة فقوله تعالى والمرسلات الواه واه القسم هذا قسم من الله سبحانه وتعالى للمرسلات وما بعدها الواو في جميع هذه الآيات هي واو القسم ولهذا وقع الاسم بعدها مجرورا لأنها لأن واو القسم من حروف الجر والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة لمن اعتبر أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فالحلف هل حلف بغير الله قسم بغير الله بالنسبه للمخلوق شرك شركون أصغر، شركون أصغر، لا يخرج من الملة، لكنه محرم شديد التحريم، <تصفيق> والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات إلى آخرها، إلى هي الملائكة. هذه صفات للملائكة الكرام وقيل هي الرياح مرسلات في الرياح كذلك ما بعدها أوصاف للرياح لأن الرياح فيها عبرة فيها ثوائد وفيها عذاب أي رحمة وتكون عذابا أحيانا يرسلها الله سبحانه وتعالى بالرحمة ويرسلها بالعذاب فالعلم على قولهم أن المراد بها الملائكة أو المراد بها الرياح الله أعلم على كل حال فإن هذه المذكورات سواء كانت الملائكة والرياح آيات من آيات الله سبحانه وتعالى آيات عظيمة مرسلات عرفا أي متتابعة عرفا أي متتابعة في الفرس. وقيل المراد والمرسلات عرفا أي بالعرف وضد المنكر كما قال جل وعلا خذ العفو وامر بالعرف أي بالمعروف فالعرف ضد المنكر مرسلات عرفا هل عاصفات عصف رياح ايضا او الملائكه عاصفات عسلا يرسله الله سبحانه وتعالى بأوامره ويسخرها بما يشاء في هذا الكون إما بالعذاب وإما بالرحمة والناشرات نشرا أيضا قيل أي الملائكة تنشر ما امرها الله جل وعلا بنشره وقيل هي السحاب تنشر النبات أي تخيه بعد موته تحيي الأرض بعد موتها والنشور هو البعث وقيل الرياح تنشر السحاب في السماء كل هذه من أنصاف الرياح بلا شك وهي ايضا تكون من اوصاف الملائكه فالفارقات فرقا ايضا الرياح او الملائكه فارقات يعني تفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال فهي فارقه الفارقات فرقا فالملقيات ذكرى ملائكه هي التي تلقي الذكر في أمر الله سبحانه وتعالى تنزل بالوحي تنزل بالوحي من الله عز وجل وبالاوامر والنواهي اوامر قدريه والاوامر الشرعيه وسيد الملائكة الموكل بالوحي وأمين الوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين والذي ينزل بالوحي على الأنبياء الروح الأمين الملقيات ذكرى عذرا او نذرا الذكر هذا الذي تنزل به الملائكه اما حجه من الله على خلقه او هو نذير للمكذبين نذر للمكذبين إنما توعدون لواقع هذا جواب القسم هذا جواب القسم هذا هو المقسم عليه ويسمى جواب القسم إنما توعدون من البعث والحساب والجزا والجنة والنار وما يكون يوم القيامه لواقع لا, لا محاله واقع في وقته فهذه اقسام من الله على ان ما وعد به من البعث إلى آخره أنه واقع لا محال ولا يمكن أن يتأخر لا يمكن أن يتأخر عن وقته ولا يمكن أن لا يقع لأنه واقع وصائر لا محاله. فلا وجه للتشكك فيه أو لتكذيبه من كذب به فهو مكذب بالحق ومكذب بأمر لا بد أن يقال ولا بد أن يندم هذا المكذب على تكذيبه ويفرح المؤمنون يومئذ يفرح المؤمنون ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون في الدنيا كانوا مختلطين المؤمن والكابر والمنافق والعاصي والمطيع كانوا مختلطين لهذه الدنيا لكن اذا قامت القيامه فرق بينهم وصار المتقون الى الجنه وصار الكفار الى النار فريق في الجنه وفريق في السعير فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في رغبه يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فاولئك في العذاب محضرون لا يخرجون عن ذلك ابدا انما توعدون لواقع تاكيد بعد تاكيد ان هذه حرف تاكيد لواقع اللام هذه لام التاكيد وهي لام القسم هذه تاكيدات من الله سبحانه مع أنه صادق جل وعلا في قوله مع أنه جل وعلا صادق في قوله ومن أصدق من الله قيل ومع هذه أقسم سبحانه وتعالى يغفل كيد هؤلاء ويكذبهم وينذرهم لينذرهم ما داموا على قيد الحياه ليتوبوا الى الله عز وجل ولا يتشككوا في يوم البعث يستعدون له بالاعمال الصالحه وترك الاعمال السيئه يستعدون له لا بد ان تلقاه فباي شيء تلقاه هل تلقاه بعمل صالح او تلقاه بعمل سيئ لا بد ان انك ملاقي يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقين لا بد ان تلقى الله سبحانه وتعالى فانظر بماذا تلقى الله عز وجل تامل يا اخي تامل مصيرك ما دمت في زمن الامكان فالمذنب يتوب والمؤمن يزداد من الخير عندك مهلة قدرة طاقات لا تعطلها واغتنم فرصتك تنم حياتك قبل موتك تنبه لنفسك إنما توعدون لواقع متى يكون هذا؟ فإذا النجوم طمست يكون إذا حدثت الحوادث الهائلة الحوادث المروعة إذا النجوم طمست ذهب ضرؤها, ذهب ضرؤها الله جعلها جل وعلا مبيئة وعلامات وزينة للسماء هجوما للشياطين اذا جاء الميعاد طمست لان انتهى وقتها واجلها وفي ايه اخرى اذا النجوم كدرت في ايه ثالثة واذا الكواكب انتثرت انتثرت من السماء تساقطت احداث هائله والعياذ بالله احداث مروعه هذا للنجوم فقط اذا النجوم طمست والى السماء خرجت السماء المبنيه المحكمه تنفرج تتقطع يوم القيامة تتفتح بدل ان كانت ملتحمه كانت قوية فإنها تتفتح فتحت السماء وكانت أبواب لأنه انتهى أجلها تغير الكون وحل يوم القيامة وإذا الجبال إذا الجبال نسفت الجبال التي جعلها الله رواسيا وأوتادا في الأرض لأن لا تميد وتضطرب الجبال العظيمة الشاهقة الصلة تنسف وتكون هباء منثور تسير في في الفضاء ترى الجبال تحسنها جاملة وهي تمر مر السحاب تنسف يتزول من الوجود ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صصفا يذر الأرض قاعا صصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت صعيد واحد مستوي ما في منخفضات ولا مرتفعات ولا ما يخفى من عليه سعيدا كان أو قريبا ما يخفى وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل وقفت الرسل وهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام وقفت اي جعل لها ميقاتا يجمعها الله فيه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علامه يجمع الله الرسل فيسالهم هل بلغتم يقولون نعم يسال الله الامم هل بلغكم الرسل فينكرون ما جاءنا احد ما بلغنا فالله جل وعلا يستشهد هذه هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يستشهده على الامم وتشهد هذه الامه على الامم ان رسلها بلغتها ويشهد الرسول لتزكيه هذه الأمة لزكي هذه الامه بشهادتها كيف يدرونهم هم متاخر هم اخر الامه يدرون بالكتاب الذي انزله الله عليهم قراوه قد ذكر الله فيه قصص الانبياء والمرسلين والامم هم يشهدون بما أوحى الله إليهم في هذا القرآن فهم يشهدون على الأمم بالبل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا قيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا إذن لا مجال للإنكار ابدا إذا الرسل أقتت أي أقت جمعها وسؤالها فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كل يسأله الله سبحانه وتعالى هذا له موعد هو يوم قيامة إذا الرسل أقتت قال جل وعلا لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت الرسل اوقفت ليوم الفصل لأي يوم هذا تفخيم لهذا اليوم تفخيم فهو تفخيم سؤال تفخيم وتضخيم لهذا اليوم لأي يوم أجلت ليوم الفصل الفصل بين إيش بين الخلائق الفصل بين الخلائق من الذي يفصل بينهم هو الله جل وعلا الله يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إذا الرسل عقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وهو يوم القيامة الخصومات والمنازعات والاختلافات كلها يفصل الله بها يوم القيامه ويفرق بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب وبين الظالم والمظلوم الله يفصل بين عباده يوم الفصل ثم قال وما أدراك ما يوم الفاصل هذا السؤال تفخيم وتهويل ما أدراك إذا جاءت ما أدراك فمعناها التفخيم لما يسأل عنه ما أدراك ما يوم الفاصل يوم عظيم تشيب من هوله الولدان ما ادراك ما يوم الفصل ليس يوما عاديا انما هو يوم هائل ما لكم بيوم يجمع الله فيه الاولين والاخرين ويجمع الرسل ويجمع الامم ويجازي كلا بعمله يوم هائل ويوم عظيم ما أدرأت ما يوم الفصل ثم قال ويل يومئذ للمكذبين يومئذ إذا حل هذا اليوم فالويل الويل لمن؟ المكذبين الذين كذبوا به وجحدوه وأنكروه ونسوه تغافلوا عنه ويل لهم إذا حل هذا اليوم ويل يومئذ للمكذبين في الدنيا الذين كذبوا بهذا اليوم حتى واجهوه مواجهة لا يمكنهم تخلص لا يمكنهم الكذب لا يمكنهم الاحتيال لا يمكنهم الافتداء دفع الأموال لا يمكنهم الوجه والشفع لا يمكنهم شيء من ذلك ويل عيد للمكذبين ثم ذكر الادله سبحانه وتعالى على ذلك قال ألم نهلك الأولين الأمم السابقة قوم نوح وعاد وجمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أين هم؟ آثارهم باقية وديارهم باقية تلك بيوتهم قاوية تلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا بيوتهم موجودة أين هم؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى ألم نهلك الأولين الذين كذبوا بهذا اليوم وعصوا الرسل تمردوا عليهم ماذا كان مصيرهم في الدنيا الهلاك والعدم هذا في الدنيا وفي يوم القيامة أشد ألم نهلك الأولين الله جل وعلا اهلك الاولين واستخلف المؤمنين واتباع الرسل استخلفهم سبحانه وتعالى وابقاهم واهلك المكذبين ثم نتبعهم الاخره من عمل مثل عملهم وكذب الرسل وكذب بالبعث فان الله يهلكه ايضا يهلكه اما بالعقوبه العادله القاصمه وإما بموته اما يعدل له الهلاك واما ان يهلكه باجله وموته ويتبع من سبقه يتبع من سبقه من الأمم هل بقي احد هل ترون احد يبقى الان من الكفره الكفره والمتمردون و المخترعون والدول الكبرى والاسلحه الفتاكه هل ترون انهم يبقون ولا يموتون يموتون وتزول دولهم هذا شيء مشاهد ما نحتاج لا اثبات شيء مشاهد هم منتزول تسقط تذل تدمر أفراداً وجماعات. أين الجبابرة؟ أين الطواغيت؟ أين الشيوعيون؟ أين العلمانيون؟ أين المكذبون؟ هل يهل يبقون ويتحصنون وينجون من الموت أبداً؟ ما ما يبقون. ثم نتبعهم الآخر. تتابعون. أما, أما يعتبر من عنده عقل وبصير ما ما يعتبر بهذا هم تمردوا وعتوا وكذبوا لكن هل تحصنوا من الله هل خرجوا عن قضاء الله وقدره هل نجوا من الموت أبدا ثم نتبعهم للآخرين الذين ياتون من بعدهم ويسيرون على خطتهم كذلك نفعل بالمجرمين كذلك أي مثل ما فعلنا بالأولين وأتباعهم نفعل بالمجرمين كل مجرم عمل عملهم فيلحق بهم لا بد أن يلحق بهم ولا يبقى الا وجه ربك الجلال والاكرام خلهم يعصون ويتمردون ويسخرون ويكذبون خلهم هذا ما هم صالحهم هم صالحون سياتيهم يومهم هم يأخذون على غره أخذ عزيز مقتدر <تصفيق> فهل أحد خرج عن على الله خرج عن قضاء الله وقدره هل أحد تحصن من الآفات من الموت ما أحد أبدا لا أقوى الناس ولا أضعف الناس لكن أين من يعتبر أين من يتعب كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين ويل في هذا اليوم اليوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين والويل كلمة عذاب تهديد وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شده حره ويل يومئذ للمكذبين من الأولين والآخرين فليفعلوا ما شاء الله جل وعلا بلغهم وأقام الحج عليهم ودعاهم وامرهم ونهاهم فلم يبق لهم حجة على الله جل وعلا أرسل إليهم الرسل أنزل إليهم الكتب بين لهم طريق الحق الله جل وعلا أعذر وأقام الحجه على خلقه كذلك ويل يومئذ للمكذبين ثم ذكر دليلا آخر ذكر دليلا آخر فقال لم نخلقكم من ماء مهين احتج بالبداءة على الإعادة البداءة بداءة الخلق احتج بها على الإعادة الذي قدر على البداءة والإنشاء من العدم قادر على أن يعيد هؤلاء إلى حياة أخرى اخرجهم من حياة الدنيا إلى حياة أخرى أدى من الأدلة على ذلك أدلة في البداءة بدء الخلق ويسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخره لم نخلقهم من ماء مهين وهو المني مهين يعني ضعيف ضعيف نطفة مني مثل النخامة حقيق يخلق منه هذا الإنسان يخلق منه هذا الإنسان أولا نطفه ثم مضغه ثم علقه أولا نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم بعد ذلك يصوره سبحانه وتعالى ويجعل منه السمع والبصر والعصاب والعروق والعظام واللحم ويكونه خلقا سويا أليس الذي في ظلمات ثلاث ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الطفل التي على الجنين الرحمة. ظلمات ثلاث يصل إليه يصل إليه خلق الله جل وعلا وهو في هذا المكان ما يصل إليه شيء ولا أحد يقدر يصل إليه إلا الله جل وعلا في ظلمات يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق اطوار مني ثم علقه ثم مضغه ثم التصوير ونفخ الروح ثم الولادة هذه أطوار, أطوار ألم نخلقكم من ماء مهين ما دمنا خلقناكم من ماء مهين فنحن قادرون على اعادتكم وإخراجكم من القبور مرة ثانية رد على الذين يستبعدون البعث يقولون أهلا كنا عظاما ورفاتا اين لمخرجون لمبعوثون وينكرون هذا يقولون ما يمكن أن العظام النخرى والتراب الإنسان إذا صار تراب لا يمكن أنه يعاد مرة ثانية يعني الله عاجز عن ذلك أليس الذي خلقكم من ماء مهين قادر على ان يعيدكم مرة ثانية من العظام والتراب هذا تعجيز لله سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه أي جعلنا هذا الماء المهين في قرار قرار مكين وهو الرحم رحم المرأة في رحم المرأة مكين لا أحد يقدر عليه أو يؤثر عليه ولا يمكن أن يسقط أو ينزل فالمتمكن في هذا الرحم محفوظ في هذا الرحم في قرار مكين يستقر فيه وهو رحم المرأة إلى قدر معلوم مدة الحمل إما ستة أشهر أو تسعة أشهر هذا هو الغالب قد يزيد عن تسعة أشهر ولكن الغالب تسعة أشهر وقد ينزل من رحم أمه ويولد لستة أشهر ويعيش أقل مدة الحامل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر واكثرها أربع سنوات قد يبقى, يبقى أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو سنتان على اختلاف بين العلماء في ذلك إلى قدر معلوم فقدرنا أنعم القادرون قدرنا مخفف من قدرنا من القدر والقضاء فنعم القادرون نحن نعم القادرون نحن قدر متقن لا يتغير ولا يتبدل ولا يتأخر ما قدره الله سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين مكذبين بالبعث هل يمكنهم أن يكذبوا بالبداءه هل يمكنهم أن يكذبوا بهذه الآيات التي ذكرها؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ينكر هذا أحد؟ فجعلناه في قرار مكين. ينكر هذا أحد؟ إلى قدر معلوم. هل ينكر هذا أحد؟ هذا مشاهد موجود. الذي قدر على هذا قادر على الإعادة من باب أولاء وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة خلقكم بعدكم ما هو إلا كنفس واحد هل الذي قدر على النفس الواحدة يقدر على بقية النفوس لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى هذه أدلة عقلية قرآنية واضحة ويلو يوم يوم القيامة للمكذبين بهذا في الدنيا مكذبين في الدنيا وإلا الآخرة ما حد يكذب انتبهوا في الآخرة عند الموت وما بعده ما أحد يكذب كل يؤمن لكن التكذيب والتصديق والإيمان والكفر والنفاق هذا في الدنيا هذا كله في الدنيا فالذي حصل منه ذلك ويل له يوم الفصل ويل له يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ثم قال جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاتة هذا دليل ثالث دليل ثالث ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأموات ما معنى كفاتة معناها أنكم تعيشون على ظهرها وتدفنون في بطنها وتخرجون منها يوم البعث كفات أحياء ولهذا قال أحياء وأموات تعيشون على ظهرها احياء وتبنون وتسكنون على ظهرها تمشون وأموات في بطون الألحاج محفوظون فيها محفوظون في الألحاج وانظروا كيف أن الله خص الإنسان بالقبر ولم يجعله مثل البهائم التي تموت وتلقى جيفها على وجه الارض هالاذن الله اعتنى به سبحانه وتعالى فجعل له الارض يعيش على ظهرها ويحفظ في بطنها ثم يبعث منها يوم القيامه لجزائه ليلقى ما قدمه في حياته الدنيا للاخره <تصفيق> فهذا ألم نجعل الأرض كفا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الأرض هذه هذه الأرض التي أنتم على ظهرها وهذا الإنسان ما هم مهمل ما هم مهمل هذا الإنسان ولذلك يدفن ويودع في قبره ينتظر ينتظر البعث لأنه ما انتهى ما انتهى مهمته ما انتهى أو كان مهمته في الحياة انتهى يلقى ويرمى يروح لكن لأنه ما انتهت مهمته يدفن ويحفظ البرزه لأجل أن يبعث ويحاسب ويجازع هذا الإنسان الكافر المتمرد المكذب الساخر ليس بمهمة ابدا أما يعتبر الإنسان بهذا ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأمواته أما يعتبر الإنسان بهذا ألم نجعل الأرض ألم أي قد جعلنا هذا سؤال تقرير لا احد ينكره ما هو بسؤال استفهام هذا سؤال تقرير ما احد ينكره الم نجعل الارض كفاتا احياء واموات ونعم وجعلنا فيها رواسي وجعلنا فيها اي في الارض جعلنا في الارض رواسي شامخات وهي الجبال لماذا جعلها الله لتثبيت الأرض لئلا تضطرب بأهلها فلا يمكن البنيان عليها ولا السير عليها ولا العيش فوق ظهرها لولا أن الله ثبتها بالجبال الراسيات شامخات مرتفعة جبال شامخات مرتفعة هل خلقت هذه الجبال عبثا ما خلقت الله لحكمه ما خلقت إلا لفائدة ما خلقت إلا لنتيجة ليست عبثا. رواسي شامخات تفكروا في الجبال تفكروا في الجبال فإنها عبرة وآيات من آيات الله سبحانه وتعالى إلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت تفكر الإنسان بهذه الأمور جعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا هذا من نعم الله سبحانه وتعالى ماء أنفراتا يعني عذبا أفرأيتم الماء الذي تشربون وأنتم أنزلتموه من المزن أي السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعل ماه أجاجا أي مالحا لا يمكن شربه لو نشاء جعلناه ماه أجاجا أفلا تشكرون فهذا الماء عبرة نعمة من الله سبحانه وتعالى وإسقيناكم ماءا فراتا ويل يومئذ للمكذبين بهذه الآيات وهذه البراهيم الساقعات أما من يقرأها ويمر عليها ولا يتدبر فيها فلا يستفيد منها شيئا لا يستفيد منها شيئا فقراءة القرآن فيها فوائد عظيمة فيها اولا تحصيل الأجر بكل, بكل حرف حسنة والحسنة بعشر يام فيها تدبر تدبر لمعانيها تأمل فيها في تفسيرها من اجل ان يأخذ منها العلم والعبرة والعظة العمل بها أيضا العمل إنما القراءة والتدبر وسائل للعمل، وسائل للعمل، العمل بها، العمل ما يكفي لا بد من الاخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من هذه الأمور، فعلى المسلم أن يتدبر في آيات الله القرآنية وآيات الله الكونية. وفي كل شيء له آية فيا عجبا كيف يعصى, المل... كيف يعصى الاله فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل, كل شيء في هذا الكون فهو آية على وحدانية الله سبحانه وتعالى لكن ما نتدبر ولا نستعين. ويل يومئذ للمكذبين اللي تمر عليه هذه الآيات وهذه العبر وهذه البراهين ولا يستفيد منها أو يكابرها ويكذبها ويقولون ماذا قال؟ قالوا وساطير الاولين يقولون القران اساطير الاولين سواليف مثل سواليف الاولين مثل القصص الخياليه مثل كليله ودمنه وغيرها قصص خيالية ما لها صر. تمزيليات أساطير الأولين قالوا أساطير الأولين اكتتبها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تملى عليه بكرة واصيلة قالوا إنه يعلمه يعلمه بشر يعلمه بشر من بني إسرائيل يعلمه عالم من علماء بني إسرائيل يعلمه إنما قد نعلم إن إن إن إن إنهم لا يقولون إنما يعلمه بشر قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا الغلام أعجمي والقرآن لغة عربية فصيحة كيف يأتي الأعجمي بلغة فصيحة هل هذا ممكن؟ ما هو ممكن ما هو ممكن إنما قد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين كيف يأتي به الاعجمي الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير افلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب هذا القرآن هو حجة الله على عباده حجة الله على خلقه أجمعين ما هو العرب فقط بل البشرية كله هذا القرآن حجة على البشرية كلها أسأل الله عز وجل أن يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ نصفقكم الله هل الكفار كلهم قد كذبوا بيوم الدين أم قد اختلفوا في ذلك هم كذبوا بيوم الدين نفوه لكن منهم من نفاه ظاهرا وهو يؤمن به باطنا لكن من باب المكابرة والجحود ومنهم من نفاه ظاهرا وباطنا لجهله وعدم اعتباره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى العاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا هل هذه الكلمات عصفا ونشرا وفرقا هي مفعول مطلق للتأكيد نعم هي مفعول مطلق للتأكيد يعني مصدر عاصفات مصدر عصف عصفا فارقة مصدر فرق فارقة وهكذا لا هي مصادر للتأكيد نعم يقول ضيعة الشيخ وفقكم الله هل قول قائل بالحرام لا أفعلن كذا او بالثلاث لا أفعلن كذا يعتبر من الحلف بغير الله لا يعتبر من الحلف بغير الله لكن يعتبر تعليق تعليق الطلاق على شرط يجري مجرى اليمين ياخذ حكم اليمين لانه اذا فعل الشيء او تركه يحنث يحنث في يمينه ان كان طلاقا وقع وهذا الحنث في الطلاق نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما راي فضيلتكم في تفسير الجلالين تفسير مختصر جيد ومرجع من المراجع وان كان فيه بعض التاويل الاستفاده لكنه يعتبر تفسيرا جيدا ومفيدا ومختصرا كانوا يحفظون في المعاهد العلميه يحفظون قصة منه استفدنا منه فائده كبيره على اختصاره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تدبر القران المقصود به التفسير وهل يجوز ربط الآيات بواقع الناس ومجتمعاتهم؟ القرآن لا يفسر إلا بالطرق إلا بالطرق المشروعة، ما يفسر الإنسان فكره ولا بتصوره، ما يفسره إلا بوجوه التفسير المعتبره وهذا مدون في وصول التفسير. التفسير له علم له علم خاص له اصول مثل اصول الفقه ما كل يفسر القرآن برأيه لكن لا مانع ان الانسان يتدبر ثم اذا تصور شيئا يراجع كتب التفسير هل يطابق او لا يطابق المرجع الى كتب التفسير نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك بعض من يهتم بالتفسير المسمى التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي يقول في قوله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يقول هذه الآية دليل على دوران الأرض فإنها تمر الجبال كالسحاب أي تتحرك وأنت تظنها ثابتة فهل تفسيره صحيح خاصة وأن الآية في سياق آيات ويوم ينفق في الصور فهذا يكون يوم سبحان الله. يا سبحان الله الله جل وعلا يقول ويوم ينفر في الصور فمر السحاب هذا يوم النفخ في الصور وهذا يقول لا الآن انها تسير والله يقول انها الآن راسيات سميها راسيات وهذا يقول انها تسير ما هي براسيات هل هذا إلا مناقضة لكلام الله سبحانه وتعالى ولا يجوز تفسير القرآن بهذه التخرصات وهذه والنظريات نظريات تختله وايضا النظريات عمل بشر تتغير احيانا تجي نظرية مسلمة ثم بعد قليل تجي نظرية تكذبها تبطلها القرآن لا يبنى على التخرصات وعلى النظرية القرآن تفسيره له طرق شرعية معروفة في الكتب وصول التفسير وفي مقدمات التفاسير كابن جرير وابن كثير و... يرجع إليها ما يتلاعب بالقرآن يقول هذا عجاز علمي أو هذا تفسير آ... نظري أو ما شابه ذلك لكن كما ذكرت لكم الإنسان يتدبر ويتفكر في الآية ثم يراجع التفاسير هل ينطبق ما عرض له أو ما تبين له هل ينطبق على التفسير أو لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ألا الان الآن يعلمون ما في رحم المرأة هل هو ذكر أم أنت فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكره الله سبحانه في آخر سورة لقمان ويعلم ما في الأرحام أولا هل هم علموه بدون, بدون اكتشاف وبدون إشاعات يعني إذا وقف عند المرأة علم في بطنها هل يقول هذا أحد ما يقول هذا أحد إنما لما جاءت الاكتشافات والإشاعات سيعرف شيئا من أحوال الجنين ما, ما عرفوا كل كل أمر الجنين وأحوال الجنين عرفوا شيئا منها فقط شيئا ظاهرا هل تعلم أنه شقي وسعيد؟ هل تعلم متى يموت تعلم أجله هل تعلم أنه عاقل أو غير عاقل ما تعلم هذا الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام كل شؤون الجنين يعلمها يعلمها كل شؤون الجنين أما أنت توصلت إلى شيء ظاهر فقط ظاهر أظهره لك الآلة والكشف ما توصلت اليه أنت بعلمك وبعقلك وب... نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا وهبت الى شخص هبه فهل يجوز لي ان اشتريها منه اذا احتجتها لا هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تصدقت على احد بصدقه واراد ان يبيعها فلا تشتريها ولا تعد في هبتك فان العائله في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقد وهب عمر رضي الله عنه فرسا لرجل فأراد الرجل أن يبيعها. فسألها عمرا عمرًا يشتريها لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه ولو باعه بدرهم ولا تعد فيه بتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ والفقهكم الله ورد حفظكم الله في درس التوحيد في هذا اليوم. أن من لم يرضى بالحلف بالله يكون غير معظم لله هل يدخل في ذلك إذا حلف لي شخص وأنا أعلم أنه كالب فلم أقنع ولم أرضى ولم أقبل بحلفه هذه حلف كاذب ما ترضى بها الكلام على إذا لم تعلم تحسن الظن به إذا لم تعلم كالبه فأحسن الظن به وعظم الله سبحانه أما إذا علمت المكالب وهذه ليست يرينها كذب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول لا تدعوا على الطواغيت ولا على المجرمين لأن الله سبحانه بين في كتابه أن لهم عذابا شديدا يوم القيامة فلا فائدة من دعائكم عليهم فهل كلامه صحيح صحيح الظالم يدعى عليه بما يجيل ظلمه عن الناس يدعى عليه بما يزيل ظلمه عن الناس تدعو ان الله يزيله عنك هل تسكت تخليه ظلمك ولا تدعو عليه تدعو عليه ناجل أن يزيل الله ظلمه عنك وعن غيرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي لمن أراد تعليم الناس أمور دينهم هل يكفي أن يحمل شهادة جامعية أو لا بد له من تزكيات العلماء لا بد من العلم كل من حمل شهاده يصير عالم لا بد من العلم والحق في دين الله والشهاده ما تدل على العلم قد يحملها وهو اجهل الناس وقد لا يكون عنده شهاده وهو من اعلم الناس هل الشيخ ابن باز معه شهاده هل الشيخ ابن هل الشيخ ابن حميد هل هم معهم شهادات ومع هذا هم ائمه هذا الوقت فالكلام على وجود العلم في الإنسان والفقه في الإنسان لا على شهاداته ولا على تزكياته ما يعتبر هذا نعم والواقع يكشف الشخص إذا جاءت قضية أو حدثت ملمة يتبين العالم من المتعالم والجاهل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد فضل فالصلاة في الروضة التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين أن ما بين بيته ومن بره روضة من رياض الجنة ولذلك سميت الروضة فالصلاة فيها فيها فضل نعم يقول فضيلة الشيخ فقدكم الله هل ينكر على من مد رجليه اتجاه المصحف وهو محتاج لذلك لكبر سنه إذا كان المصحر قريبا منه فلا يمد له لك. أما إذا كان بعيدا منه فلا مانع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عق والديه أو زنى ثم تاب فهل يلحقه العقاب الدنيوي المترتب على ذلك يعني يعقه أبناؤه أو يزنى باهله أو ما يلحقه العار بسببه من تاب تاب الله عليه من تاب توبه صادقه تاب الله عليه لكن حق المخلوق حق الوالد حق المخلوق لا تكفي التوبه بينك وبين الله فقط لا بد من استباحته طلب مسامحته لا بد من هذا اما المعصيه التي بينك وبين الله فتكفي التوبه الصادقه بينك وبين الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا طلق رجل زوجته واثناء العده جامعها ولم ينو بذلك الرجعه بل فقط اراد ان يقضي حاجته منها فما الحكم في ذلك هذا يعتبر رجعه الجماع يعتبر رجعه رجعها بذلك هذا ابلغ من القول ابلغ من قوله راجعته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تذهب لعملها مع السائر ومعها ابنتها التي تبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة فهل هذه خلوة نعم لابد من حضور من هو بالغ, بالغ السن لابد من حضور من تزول به الخلوة وهو, وهو العاقل البالغ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الإمام أن يسكت بين الفاتحة وقراءة سوره اخرى لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه ذلك لكن إذا فعله ليمكن يمكن المعموم من قراءة الفاتحة ألا بأسه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا عطس رجل في الصلاة فهل له أن يحمد الله في ذات الحال؟ نعم يحمد الله بينه وبين نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة تقول إنها تشكو من زوجها بأنه يشعر في نومه أنه يشكر في نومه ويلا تستطيع أن تنام معه في الغرفة بسبب ذلك سؤالها هل يجوز لها أن تترك زوجها في غرفته ثم تقوم وتنام في غرفة أخرى نعم هذا ضرر هذا ضرر بلا شك ويقلقها فلها أن تذهب إلى غرفة أخرى لتستريح فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جدتي بسبب كبر سنها وعدم إدراكها لم تستطع أن تصوم رمضان وهي لا تصلي فما الواجب علينا تجاه ذلك لك ليس عندها عقل فليس عليها شيء رفع القلم عن ثلاثه وذكر المجنون حتى يفيق زائل العقل للكبر مثل المجنون ليس عنده عقل ليس عليه تكليف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في هذا الدعاء تعدي وهو قول القائل اللهم أصلح الكافرين وهدهم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لبعض لي الكافرين بالهداية وهداهم الله تدعو للكافر بالهداية لكن لا تستغفر له وإنما تدعو له بالهداية لا مانع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التثريقة بين الأولاد والبنات في المضاجع هل تبدأ من السن السابعة أو العاشرة العاشرة تبدأ من العاشرة فضربوهم عليها لعشر وفرقوا فلا يعني في العشرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتوضأ من ألبان الإبل من شرب البان الإبل ما حد قال هذا لما يتوضا من لحوم الإبل أما ألبانها ومرقها فلا يتوضأ منه أنه ليس لحما نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله نقل عن بعض العلماء بانه قال من قال يعلم الله أنه قد حصل كذا وهو كاذب في ذلك فانه كافر فهل ذلك صحيح كافر نعم لا ادري لا ادري عن ولا وقفت على هذا الكلام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يجوز محبة الكافر محبة طبيعية كمحبة الطبيب الحاذق والمعلم المتقن لا تحب الكافر ولا تستفصل طبيعية أو دينية لا تستفصل عنها أن تبغض الكافر من أجل دينه من أجل كفره والمحبة الطبيعية بين الزوج وزوجته الكتابية أو بين الأخ وأخيه الكافر محبة طبيعية هذه قد يتسامح فيها لكن ما يجوز للإنسان انه يقول احبوهم محبة طبيعية لأن هذا وسيلة إلى المحبه الدينية لا يفتى بهذا نعم لكن لو وقع شيء من هذا لو وقع شيء من هذا فإنه لا يوأخذه الله عليه نعم. يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله ما نصيحة لزوج يسمح لزوجته أن تلبس إذا خرجت أن تلبس ملابس مزخرفة ومزيّنة وملونة. أيش؟ يقول ما نصيحتكم لزوج يسمح لزوجته إذا خرجت خارج المنزل أن تلبس ملابس مزخرفة ومزيّنة وملونة. هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف هذه صفه المنافقين وخروجها متزينة هذا من المنكر وهو يأمر بالمنكر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويامرها بالستر ويامرها بالعفاف ويأمرها بالحياء عند الخروج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذا العام أنو الحج أن أنوي الحج أنا وزوجتي ومعي أولاد صغار يقول فهذه درء المشقة عن زوجتي وأولادي هل لي أن أبدأ بالذهاب لعرفة من اليوم السابع كما أنه هل يجوز لي أن أخر طواف الافاضه ليكون مع طواف الوداع كلا الأمرين جائز والحمد لله زوجك تنتهي بلا عرفه على طول ولا تمر مكه الا بعد ما تنزل من عرفه يجوز هذا ويجوز ان تؤخر طواف الافاضه عند السفر ويكفي عن الوداع نعم ويقول حفظك الله هل لي أن أرمي الجمرات عن زوجتي نعم يقول هل لي ان ارمي الجمرات عن زوجتي اذا كانت لا تستطيع او عليها مشقه او الاطفال يحتاجون من يبقى معهم لحفظها الا ما ترمي عنها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا, إذا تبايعتم بالعينه ما المراد بالعينه المراد بالعينه ان يبيع السلعه بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من المؤجل بثمن حال أقل من المؤجل ثم يعينه لأنه رجعت إليه عين ماله هذه من وسائل الربا نعم أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من المؤجل هذا كأنه باع دراهم دراهم أكثر منها وجعل السلعه حيلة للزياده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لأحد أن ينهى عن منكر يفعله هو أو أن يأمر بمعروف لا يفعله الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون نعم على الإنسان يأمر الناس بما يأمر به نفسه وينهاهم عما ينهى عن نفسه لكن لو حصل ان الانسان عنده مخالفات او بعض المخالفات يتوب منها ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان عنده شيء من المخالفات لانه لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الا من هو سالم من كل المخالفات ما أمر أحد ولا نهى أحد ما في احد يخلو ما في أحد يخلو نستغير الله من النقص ومن المخالفات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة تحديد عدد الأموات عند الصلاة عليهم بأن يقال الصلاة على ثلاثة رجال وخمس نساء وهكذا ما في معنى لا بس بذلك من أجل أن يعرف من يصلي عليهم ويدعو لهم فهمان صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الله يجوز للرجل أن يكمل اذكار الصلاة واذكار الصباح والمساء وهو في المقبرة لا فهمان يكمل الأذكار في أي مكان في المقبرة في الطريق في على السيارة على براشة في المسجد ما في معنى. نعم يقول فضيلة الله مطلوب في كل مكان إلا في دورة المياه الذي في دورة المياه يكره ذكر الله فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعنا من فضيلتكم أنه لا يجوز شرب الماء الذي يوزع في المقابر عند دفن الميت ما قلت ما يجوز يقول العمل هذا ما ينبغي العمل هذا لأنه بداية بدعة لا يجوز ما كان السلف يعملون هذا أنا ما قلت ما يجوز الشرب الماء حلال ما في بس لكن اللي يعملون هذا نقول له الاولى انهم يتركون الشيء هذا ولا يفتحون الباب للبدع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما المقصود من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم سأجعل لك صلاتي كلها ما المراد بالصلاه هنا دعاء مراد به الدعاء ما هو مراد الصلاه اللي هي ال... الفري الله النافله المراد في صلاه الدعاء وصل عليهم اي لهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تقول تقول امراه تقول كان علي قضاء يوم من رمضان ولكني افطرته لحاجة زوجي فماذا علي يقول تقول المراه كان علي قضاء يوم من رمضان ولكني افطرته لحاجه زوجي لا بس القضاء موسع إلى أن يأتي رمضان الآخر وكانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فتؤخره إلى آخر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان مسافرا وهو صائم وشق عليه السفر فنوى الفطر ولكنه بعد ذلك أكمل صومه فهل يعتبر مخطرا بالنية؟ مع أنه لم يأكل ولم يشرب إذا عجم على قطع النية إذا عزم على قطع النية أفضل أما إذا تردد ولا أفضل ما أفضل أما نحاجر او هذا متردد ما تنقطع النية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما شروط المحرم للمرأة في السفر وهل من شروطه أن يكون المحرم مسلما؟ نعم من شروط أن يكون مسلما بالغا عاقلا مسلما بالغا عاقلا نعم إنسان الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى...